يا يحيى كُن للكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وذكاء وكانت تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا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 فحملت خفاً انتبذت فيه مكانا قصيا فاجا اهل المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيما منسيا فَنَادَاهَا مَنْ تَحْتَهَا أَنْ لَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تَسَّاقَطَ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيَّا وَهُزِّي عَلَيْكِ بِذْعُ نَخْلَتِي السَّاقِطُ عَلَيْكِ رَطْبًا جَنِّيًّا